وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا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 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بذنبهم لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه عليم بذات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 أَأَمِينٌ تُمَّ فِي السَّمَايِ أَيْ يَقْصِفَ بِكُمُ الْأَوْطِ فَإِذَا هِيَ تَمُوكُ أَمْ أَمِينٌ فِي السَّمَايِ فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نئير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات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 إن الكافرون إلا في غرور، أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوف بل عطوه ونفوه، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبَّنَ عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 لما رأوه ذلفة سيئة الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمين عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم, فمن يأتيكم